أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب الذين ينفذون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أي يصلون ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا في غاء وجه ربهم وقاموا الصلاه وانفقوا وانفقوا مما ورثناهم سررا وعالانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبا الدار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 اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُغِيثُ مَن يَشَاءُ وَيُمْلِي إِلَيْهِ الْآجَالِ إِنَّ اللَّهَ لَوَاسِعُ الْعَطَاءِ الذين آمنوا وتقوا ان قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تقمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد دخلت من قَبْلَهَا هُمْ مُلْتَذٌّ وَعَلَيْهِمُ الَّذِي أَمْحَنَّا إِلَيَّ وَهُمْ يَخْرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل ما به الموتا بل لله الامر جميعا افلم ييئس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صدعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهدئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت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 فَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدّ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُؤْكَلُهَا دَائِمًا وَظِلُّهَا ذَلِكَ الْعُقْبَى لِلَّذِينَ اتَّقَوْا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 وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقر ولقد أرسلنا رسلا منه قَدْ عَلِمَ مَا جَنَّ لَهُمْ أَزْوَاجُهُمْ وَذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَنفُسُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُخْبِئُ عِندَهُ أُمَّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّ ما كفاهم انما عليك البلاء وعلينا الحساب اولم يروا اننا نذل الاغضنا القصوى من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فللله الفقر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الداء وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَمَوْسَلًا قُلْ كَفَى اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ